وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّنِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالُوا رَبَّنَا لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ طِبِّرٍ وَإِنَّا لَمُنْتَظِرُونَ اتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَأَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ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 فسأكتبها للذين يتقون فسأكتبها للذين يتقون فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم Il geati un